Ana sahra kon wa'id trai ya عاد المال صار يا يب يحدي من رفع افكاد جاي وصين يتا وال هسه ايوه ما بلا ما تني ايبت سايدة الراسل السطراني ايلي شيب خدي الشمس ويقع ليش عندي الظلية تيلو جيب حصرتي ونار الموصي بيب بحتار بالهم وحدي <سؤال> يشوفيني شوفيني يبساني شوفيني لو عي غايب قابري لو عي غايب قابري يا de nya ruh meni ya de nya حرميره يا ولن ايبي بنتني ايبي ماتتني وصوابي شاد عني بالعزرك صار لي ضيل طيح وجيني لي شي طفي جمريت واني قلت العالي وصيتي ايذا جاني الاجل شفني وبخفي ان تدفني ما ردي يحضر لجناز زيتي شيعني بوجودة يشتحزني واريني واريني بالخيف يا واريني وخفى القبري ولوعد عمري هو خفال جابري ولا عتامري يادين روح منيني <تصفيق> روح منيني يادين <تصفيق> يا دنيا روح الدنيا حتخمني البكي فقدني ايبي ما ينعاني وعن عيلتي باع داني وجبروعا الى قلبي باع علي خلوني ابكي ديمه من عيوني محتار ايمن قيل مچ علي ومصافي يا غارلوني واعلى البكي لا موني خانوا ابو يا يوم ان أهل الظيل ومحرموني أسكت غاصب يا أردوني ومن عيني من عيني يدام يجري من عيني كسرى وضلع قدري ووضعي Ya de nya ruh meni ya de nya اتقلب شبعات يتحمل يا دنيا يا من غير ما كل ولدي ايما بني الذابح والسمجه ايضا يا ما اعظم عيلى يا اوهوال بس كربيلان في حاصل لا عنسى اللي اسال لهاضم ما يوصل ذبحوا بي عيني وعليتي يستراحه يفوا جاي الهزال ومنك بعد كانت امل راويني راويني يكيل احنا راويني سي انا وفقد شخص سيني وفقد شو حصل بعد يا دنيا روح مني يا دنيا روح مني <تصفيق> الهندسة الصوتية والتوزيع كرار الموالي <تصفيق> أداء الرادود الحسينية المبدع فلاح الجصاني كلمات الشاعر الحسيني المبدع عمر فاروق البدراوي